سابقا جمعنا عملنا موايات اشتركت الحضرة حددت المجرح تبعنا على المصر في المصر عارض بين هؤلاء موايات اشتركت بها المطاقشة هل هذا الشيء الشاهد على هؤلاء الجمع؟ الشاهد شنو على ان الاستطاعة هي استطاعة العرفية؟ لا مو اصل الاحكام الجميع هو بيان للحق نقول بان قول الامام أن يكون صحيحا في بدنه سئل الإمام عن الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل قال أن يكون صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة هل الرواية في مقام بيان تحديد مفهوم الاستطاعة أو في مقام بيان مصداق الاستطاعة ها. فنحن نقول المستظهر عرفان بقرينة مناسبة الحكم للموضوع أن الإمام في مقام بيان محقق الاستطاعة ما تتحقق به الاستطاعة تتحقق بالزاد والراحل لأنه يقول مفهوم الاستطاعة وحدها هي أن يكون له زاد وراحل ظاهر عرفان بقرينة مناسبة الحكم للموضوع في ذلك ماذا شنو العبارة كانت ما. الوجه الثاني ان يقدم ما دل على عدم اعتبار الراحلة على ما دل على اعتبارها لكونه مخالفا للعام، ويلاحظ على هذا المرجح. ان ما دل ما دل على اعتبار الراحل مشهور شهرة عملية. حيث افتى الاصحاب على طبق مضمونه وحينئذ فلكل من الطائفتين ميزه حيث ان ما دل على اعتبار الراحلة مشهور عملا وما دل على عدم اعتبارها مخالف للعامه فهل يتكافان او يقدم احدهما الصحيح ان مقبوله عمر بن حنظله ان كان مفادها الترجيح التعبدي فقد قدمت يرجح بالشهرة على غيره من المرجحات فإن اول مرجح ذكره قال الامام ابتداءا هو الترجيح بالشهرة الشامله بمقتضى الاطلاق للشهرة الروائية والشهرة العمليه وان قلنا بان المقبولاه في مقام الارشاد الى ما هو المائز بين الحجة واللا حجة فكأن مفادها هو أنه اذا اختلطت عليك النصوص ولم تعرف الحجج من غيره فهناك قرائن لتمييز الحجج عن الله حجاه من هذه النصوص فبناء على ذلك يقدم الخبر المشهور ايضا لان اشتهار العمل به بين الطائفات موجب لاندراجه تحت الكبرى التي ذكرها عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه إذن فلا مجال لتقديم ما هو مخالف للعامة على ما هو المشهور <تصفيق> هذا كان في المطلب الثاني والثالث الثالث ذكرنا <تصفيق> نعم لا ميسي لا معنى لك ترجيح التعبدي والإرشاد لا معنى لك إما أن تحمل على هذا المفاده وتحمل تحمل على هذا إما مفادها الترجيح التعبدي يعني الإمام يقول كلاهما حجه ولكن تعبدا قدم هذا على هذا وإما أن يكون مفادها بأنه كما هو مسلك الاصفهاني وإنه أنها مجرد إرشاد نقول في هذه الموارد هناك قرائن تستطيع ان تميز بها النص الحج من غيره دعا على اعتبار أنه مجرد, مجرد أنه سميت الشهراء العملية بعد ذلك الشهراء معنى أن يحمل النص على أنها الشهراء العملية يعني مصطلح الشهرة التوائيه والشهرة العمليه تاخر عن اصل الناس اكيد يشمله ما ولكن ليس كلامنا في الاصطلاح كلامنا في صدق عنوان الخبر المشهور الخبر المشهور ايش هو الشهرة الوعيه لا لا يشمل الشهرة العمليه لا يقال هذا خبر مشهور ماذا؟ مو شهره توائيه شهره عمليه يعني استند اليه الاعلام في مقام الفتوى كل من افتى استند اليه لا يصدق عليه أن هذا خبر مشهور بين الطائفة لأنهم استندوا إليه في مقام الفتوى يصدق عليه أنه خبر مشهور حتما قال هذا خبر مشهور فتشمله الرواية بزمن المعصور تجعل قوائل المعصور موجود وعلى بي خب المخبول خب لا تختص بزمن المعصور المخصور الشهر الفتوائية غير العملية الشهر الفتوائية بمعنى اشتهرت الفتوى بشيء بالصدفة تطابقت الفتوى مع رواية من الروايات وهذا ما اشتهرت الرواية لا اشتهرت رواية لا اشتهرت عملية اتفق ان صادف بالكتب الاستدلالي بان يستندوا للخبر إذا رأينا هذا الخبر استند إليه الشيخ في المبسوط استند إليه المرتضى في الناصريات استند إليه ابن البراش في كتابه يعرفنا أنها شهرة عملية هذا كلام كيف يعني يا كيف نعلم أن الآن هذا الإطلاق شامل من العمل أقول بالإطلاق كلمة مشهور خذ بما اشتهر بين أصحابك ما اشتهر بين أصحابك يعني ما اشتهرت روايته أو ما اشتهر عمل به كلمة مشتهر بين أصحابك يشمل مشتهرة روايته وهو مشتهر العمل به بين أصحابك أنتم شكوا كنا لا لا لنا أننا نعمل بالإطلاق نقول مشتهر بين أصحابك تمام كلامكم هذا هو السيد الخوي يصر على أن الشورا شورا وياه لكن لا تلين على هذا التقيّد مشتهر بين أصحابك كما يشمل ما اشتهر بحسب روايته يشمل ما اشتهر بحسب الاستناد اليه والعمل بمضمونه لا تثريب عليكم انتم اخذتم برأي السيد الخوي المطلب, المطلب الرابع على فرض تكافؤ النصوص وتساقطها فان المرجع والعمومات ومنها الايه ولله على الناس حج البيت إلى آخره فإنها ظاهرة في إناطة الحج بالاستطاعة العرفية وبما أن القدرة على الماشي مصداق للاستطاعة العرفية فالحج واجب في هذه الصورة ولكن على فرض إجمال العمومات ووصول النوبه للأصل العملي، فيمكن تقرير الأصل بنحوين. النحو الأول. استصحاب عدم اعتبار الراحلة فاذا شككنا في ان الشارع هل اعتبر الراحلة ام لا فمقتضى استصحاب عدم الاعتبار هو وجوب الحج على من كان قادرا على المشي ولكن هذا التقرير محل تأمل لأن الأمر دائر بين الإطلاق والتقييد فهل ان موضوع الوجوب هو الاستطاعه مطلقا او الاستطاعه بقيد الراحله وحينئذ فإن قلنا في الاصول بان تقابل الاطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب فاستصحاب عدم التقييد مثبت للإطلاق إذ الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاض القيد وإن قلنا بأن تقابلهما تقابل الضدين فمن الواضح أن استصحاب عدم أحد الضدين لا يثبت الآخر إلا بالأصل مثبت <تصفيق> اذا فاستصحاب عدم اشتراط الراحله لا يثبت وجوب الحج على القادر على الماشي <تصفيق> لأنه لا يثبت أن موضوع الوجوب هو المطلاق التقرير الثاني صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. ان يقال ان الشك في المقام في وجوب الحج على من هو قادر على الماشي وفاقد للراحله فاذا شك في وجوب الحج عليه فمقتضى اصاله البراءه نفي الوجوب وهذا التقرير تام الا في بعض الموارد مثلا من كان فاقدا للاستطاعة وقادرا على الماشي وأجر البراءة عن وجوب الحج في حقه وهو يعلم بأنه سيأتي بالحج على كل حالين وأنه سيمتلك الراحلة بعد عامين مثلا فهذا المكلف يقول إن أجريت البراءة الآن عن وجوب الحج ثم حججت ثم حصلت على الراحلة فهل يجب علي الحج مرة اخرى عند ملكية الراحلة فيجري البراءه عن وجوب الحج عليه بعد امتلاك ال راحله وحين فيقع التعارض بين البراءتين البراءه عن وجوب الحج عند فقدانه للراحله والبراءه عن وجوب الحج بعد حجه وامتلاكه للراحله فان لازم جريان الأصلين، الترخيص القطعي في المخالفة، والترخيص القطعي في المخالفة قبيح. فقبح الترخيص في المخالفة القطعية فيتعارض الأصلان ويبقى العلم الإجمالي منجزا إما بوجوب الحج عليه فعلان وجوب الحج عليه عند امتلاك الراحلين والمتحصل من هذه المسألة أنه لا دليل على اعتبار الراحل في فرض عدم الحاجة إليها بمقتضى ما من الأخبار والحمد لله رب العالمين تأتي <تصفيق> الكلام في مسألة جديدة إن شاء الله حسن <تصفيق> الله